واتمكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وَإِنْ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هُوَ وَإِنْ يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم دميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 ولخسر الَّذِينَ كذبوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جاءتهم السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حسرتنا قَالُوا يَا فرطنا عَلَى مَا يحملون فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات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 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 110. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم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 وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وَلَكِنْ تنذكرى لعلهم يتقون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 فالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ واتقوه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 فلما رَأَى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أَكْبَرُ فلما أفلت قال يا قوم إِنِّي بريء مما تشركون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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حدتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يغمن اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة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 وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ من شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي دَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَا تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبَاؤُكُمْ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كِتَابٌ كتاب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 ثُمَّ خَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فيكم شركاء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 تراكبا ومن النخل من طلعيا قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه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 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض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 وَأَعْقَسَ بالله جهد جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ جاءتهم جَاءَتْهُمْ آيَةٌ ليؤمنن بها قل النَّبِيَّ هُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصغى إليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفس وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِيَاءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَاعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِنْ 119. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قضيه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤمن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 كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مولك القرى بظلم وأهلها غافلون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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا توعدون لَآتِيًا وَمَا أَنْتُمْ بمعجزين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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ساء مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زين لِكَثِيرٍ من الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ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 وَأَنْعَامٌ حرمت ظهورها وَأَنْعَامٌ لا يذكون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أدواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا, أو, دما مسفوحا او لحم خنزير فَإِنَّهُ رجس أَوْ فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجون لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون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 وَإِذَا قُلْتُمْ فاعدلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وبعهد اللَّهِ أَوْفُوا ذلكم ذَٰلِكُمْ به بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا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 إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين